وََّذينَ الزَّل مِنَ السَّمائمَا أَمْ بِقَدْر فَأَن شَرنَّابِه فَأَن شَرنَ بِهِ, به بَلْدَةَم مَيّتًَ كَذَلِكَ تُخجون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 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أُضْرِبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يَنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا اَوَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمُ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمُوا بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بل قولوا إِنَّا وَجَدَنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمُ مُهْتَدُونَ